شايد أسورك <متصفيق> يد أسورك عالنزارة مين كدنا وعالا إيدينا شايد والخمّارات كان بالمصانع والسجن مطرح الجديد والخمّارات كان بالمصانع وتقل علينا بالمواجه وتقل علينا تسعدنا بس لق طارق بيننا من البدايه شاي وصورك على المزارا بين كدنا ومالينا شاي وصورك على المزارا بين كدنا والخماره جنب المصانع وسقني مطرح القديم الخماره جنب المصانع والسجن مطرح الجنينة ويطلع كلابك في الشوارع ويقفل زنازينك علينا ويطلع كلابك في الشوارع ويقفل زنازينك علينا ويقلنمنا في المضاقع باد احنا نمنا ماشتينا ويتقل علينا بالمواجه إحنا نواجعنا ونكتفينا وعرفنا من سبب جراحنا وعرفنا روحنا ويلتقينا وعرفنا جراحنا وعرفنا ويلتقينا عمنا الوفا اللحن وطلبة دقت ساعدنا وابتدينا اقتصادنا وابتدينا نسلك طارق ماله شراقه وين النصر يا رب من על הביק זה בוא